انَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا مَّاكَثُون فِيهِ أَبَدًا وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا مَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ وَلَا لِآبَائِهِمْ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 وَكَلْبُ بَاسِطٌ ذِرَعَي بِوصيدَ لَ إِ الطَّلَعتَ عَلَهِمْ لََّيتَ مِنهُم فِرَارَ وَلََمُ لِتَّمِنهُمْ رَعْبَاء وَكَذَلِكَ بَعثْنَاهُم لتَسَأَلُ بَيْيدَهُم قال قائل منهم كم لبثتم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا بثنا يوما او بعض يوم قالوا ربكم اعلم بما لبثتم فَبَعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنظُرْ أَيُّهَا أَسْكَى طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشَيْرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا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 اِذ يَتَنَازَعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ فَقَالُوا ابْنُوا عَلَيْهِم بُيُوتًا يَعْدَ رَبُّهُمْ أَعْلَمُ بِهِمْ قَالَ الَّذِينَ غَلَبُوا عَلَى أَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِم مَّسْجِدًا سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ رَّابِعُهُمْ كلبهم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 فلا تمري فيهم الا مراءا ظاهرا فلا تمري فيهم الا مراءا ظاهرا ولا تستفتي فيهم منهم احدا ولا تقولن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 واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته مِن تجد من دونه ملتحدا واصبر نفسك مع الذين يدعون ربا بالغداة والعشي يريدون وجها ولا تعد عيناك عنهم.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 وَضْرِبِ لَهُم مثَن الرَّجُلَْ جَعَنا لِحَدهِ مَا جتَين مِنْ أَعْنابَ وَحَفَفْناهُماَا بَِخْنِ وَجَعَناابَينَهُ مَا زَر الر كِلتَ الجتين آتَقُكُ لغَا وَلَمْ تَظْلم مِنْ شَيْئ وَفَجرنَا خلََا لَهُ وكان له ثمر فقال لي صاحبي وهو يحاور فقال لي صاحبي وهو يحاوره انا اكثر منك مالا انا اكثر منك مالا واعز نفرا ودخل جنة وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائما ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا قال له صاحبه وهو يحاور قال له صاحبه وهو يحاوره اكفرت بالذي خلقك اكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفه ثم سواك ثم سواك رجلا لكنه والله ربي وَنَا أُشْرِكُ بِرَبِّي أَحَدًا وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ قُلْتُ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ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 هُنَالِكَ الْوَلَايَةُ لِلَّهِ الْحَقُّ هُوَ خَيْرٌ ثَوَابًا وَخَيْرٌ عُقْبًا وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنْزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ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 ووضع الكتاب ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر ويقولون يا ويلتنا ما هذا الكتاب لا يغادر صغيرا ووضع الكتاب فتر المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما هذا الكتاب لا يغادر صغيرا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 وَرَأَى الْمُجْرِمُونَ النَّارَ فَظَنُّوا أَنَّهُمْ مُوَاقِعُهَا فَظَنُّوا أَنَّهُمْ مُوَاقِعُهَا وَلَمْ يَجِدُوا عَنْهَا مَصْرِفًا وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ من كل مثل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 وَما نُرسل الْمُررسَلين إِللاا مُبَششرينَ وَمذِرين وَجَادِل الذيين كَفَروبٍ البَااطِ لودحِظُ بهِ الحَّ وَاتخَدُوا آياتاتِ وَمَا أُذِرُوه زُواق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 وَإِن تَدْعُهُمْ إِلَى الْهُدَى فَلَن يَهْتَدُوا إِذًا أَبَدًا وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَنِ وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَنِ وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَنِ لَوْ يُؤَاخِذُ بِمَا كَسَبُوا لَعَجَّلَ لَهُمُ الْعَذَابَ لَوْ يُؤَاخِذُ بِمَا كَسَبُوا لَعَجَّلَ لَهُمُ الْعَذَابَ بَل لَّهُم مَّوْعِدٌ لَّن يَجِدُوا مِن دُونِهِ وَتِنْكَ الْقُرَ أَهْ لَكْنَهُم لََّا ظَلََمُ وَجَعَناَالِ مَهْلِكِهِم مَّوعدَاب وَإِذْ قَلَمُ سَانِ فَتَونَ أَبَ رَحُ حتىَ أَبَن غَمَجمَعَ الْ البَحْرَعينِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبَ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 وَ رَأيتَ إذ وَإنائ الصَّخرَةِ فَإِنّ نَسيتُ الْفُوت وَمَا إلا الشيطان أَن سَانِيمُ إِلَّ الشَّيطالُ أنْ أذكُرَ وَاتخَذَ سَبلَهُ فِي البَحرِ عجَاب.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 114. ولا أعصي لك أمرا 115. قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا 116. فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها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 فَخَشينَأَ يُررحِقَ مَا قُغْانانَ وَكُفْرى فَأَرَدنَاأَ يُبَدِلَ مَا رَبُّ مَا خَيرًَا مِنْ زَكةَ وَأَقََبَ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 وَيَسْتَخْرِجَ كَنزَهُم مَّرْحَمَةً مِّن رَّبِّكَ وَمَا فَعَلْتهُ عَن أَمْرِي ذَلِكَ تَأْوِيلُ مَا لَمْ تَسْطِع عَلَيْهِ صَبْرًا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ ذي الْقَرْنَيْنِ قُل سَأَتْلُو عَلَيْكُم مِّنْهُ ذِكْرًا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 فَمَسْفَعَو أَنْ يَظْهَرُوهُ وَمَا اسْتَطَاعُونَهُ نَقْبًا قَالَ هَذَا رَحْمَةٌ مِن رَّبِّي فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي جَعَلَهُ دَكَّاءَ وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقًّا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 وكانوا لا يستطيعون سمعا أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا